بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق العمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال ابن حاتم في كتابه الجرح والتعديل المجلد الأول صفحة سبعة فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين اختارهم الله عز وجل لسحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضي الله أو فرضيهم له صحابة ابن حاتم رحمه الله كتب جاكي الجرح والتعديل أنا سيما أمام صحابة وامتم وعلى الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وانجول شهودية وحي نأترمش ووحي هو قرآن نشكا wa wa apo na mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wake fahumul ladhina shahidu alwahya watanzil au masahaba wa mtume ni wale walio shahudia wahyi na tanzil na kushukushiwa qur'ani na hiu mtume وَكَجُوَ تَفْسِيرِ يَمَنِنُ يَا عَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَتَأَوِيلِيَاكِ وَهُمُ الَّذِينَ اختَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا لِسُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ ما صحبه هاو جيه أباو الله سبحانه الله عز وجل أَمِوَ خِتَارِ كَوْسُهُبَ وَمْتُمِوَاكِ صَلَّى اللَّهُ وَ وا اقامه دينه ونسماميش دينييك وا ادهار حقيه نكويدهريش حقك فارضيهم له صحابه الله سبحانه وتعالى اكوارضيا كاجيلي امتومه كواني مساحابه الله سبحانه وتعالى امي وخيتاري هاو مساحابه وامتومه صلى الله عليه وسلم كواني مسحوبه وامتومه وني Wajaala lana aalaman wa kudwa Aka masahaba kwetu ni aalaman nani kudwa viongozi Ni alama za uslamu nani viongozi Tuwafuate wao Wao jua mefahamu maana ya kur'ani na hadithi za mtume sallam Kupitia katika ulimi Wa mtume sallallahu alaihi sallam Wajaalahum lana aalaman wa kudwa Baada ya mtume sallam ni masahaba waki وقفواته، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وكهفادي كتكانا نمتومه صلى الله عليه وسلم يالي أمباو الله عز وجل، مصحابا لهفادي كتكانا نمتومه صلى الله عليه وسلم يالي أمباو بلغه عن الله عز وجل، كتكانا نمتومه الله عز وجل wama sana washaraa wahkama waqala wanadaba waamara wa nahaa wahadhdara wa addaba yote ambayo mtume sallam ameyaweka kwa umati huu wahkama na aka ya hukumu wa sunna Wanaha na ya kataza wa haddara wa adaba Yuti hayo eh, masahaba wa mechukua kwa mtume sallallahu sallam Na mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Wa waauhu Wa kayahifathi masahaba hayo Wa masahaba hao Wa atkanuhu Wa vizuri katika nyozao hu fi ddini وَعَلِمُوا أَمْرَ اللَّهِ وَنَهِيهُ وَمُرَادَهُ بِمُعَايَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُشَاهَدَتِهِمْ أَسِمَاءً وَكَجُوَ وَكَتْكَدِينِ وَكَبَاتَ وَجُوزِ وَدِينِ وَكَجُوَ أَمْرِ زَعْلَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَمَكَتَ زَوَيَكَ نَمُرَدِ وَأَكِهِ مَنِ بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمونمتم صلى وسلم ومشاهدتهم نكشهدية قواه هو وكتو وكترمش ووحي ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله نكشهدية قواه ومتم تفسير قرآن نتأويل Mtume Muhammad sa sallam amewafundisha masahaba yote. Hakuna jambo ambalo Mtume haijawafundisha masahaba leo ya hilo linakuja masahaba hawalijui. Hakuna haijatokea hivi kwa masahaba ambao uislamu kamili kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wamefundishwa quraani na hadithi lafzan wa maana na mtume sallallahu alaihi wasallam vipi ufahamu wao utakuwa sawa na ufahamu waliokuja baada ya mtume haiwezekani utangulizi ufahamu wa waliokuja baada ya masahaba uwachwe nyuma ufahamu wa masahaba waliochukua uislamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه نقفكي أقواه قد كانم تومي واستنباطهم عنه نقفكي ما أقواه مااني قرآن حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به Minwadhi iyahum maudhi al kudwa Allah haka watukuza Allah azzawajalla Haka ma masahaba Haka wapasharaf Kwa vile alivi Wa, wa akramahum bihi Na haka wakirimu Minwadhi iyahum maudhi al kudwa Kwa kuweka Kwa Alla Allah ma masahaba Mahali pa kudwa Mahali pa uongozi. Wao njiyo viongozi baada ya mtume ni masahaba rizwanullahi ta'ala alihim Njiyo viongozi wa umma watu Umma huu baada ya mtume ni masahaba wake. Allah meotukuza wa thile Kumfuata mtume sa salam moja kwa moja Hakuna sahabi ambaye alikuwa kimkhalifu mtume sa salam. Hakuna ata sahabi mmoja mtume ya sema hivi Hakuna hata sahabi mmoja aliyemkhalifu mtume na kwenda kinyume cha mtume katika amri zake zote hakuna lakini leo tumekuwa na akili nyingi sana sisi tulio kuja nyuma tumekuwa na akili sana mtume akisema hivi sisi tunakwenda hivi tumesema wa kulli bid'ati dhalala kila uzushi ni upotevu sio, sio kila uzushi ni upotevu eh mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anampa Akisema maneno mtume ni wahi wa Allah Wama yanti kuwanil hawa In huwa illa wahyun Yuhaa Siangeshukushiwa wahi Akasema aa si kila bida ani upotevu Kuna bida ani ni nzuri Siunge kuja wahi mbona mtume aliechiya manno hayo hayo Kila uzushi ni upotevu Akabaki hivyo, hivyo mpaka kafariki Leo kumekuja watu wengine Wasema aa sio hivyo bana Sio hivyo si kila bida ani upotevu Kuna bida ani ni huda Tuntawaapinu na mtume sallamu Masahaba hawakuwa hivyo kabisa Ila ankala Mpaka lipo sewa ibn Abi Hatim Fakanu uduula al-umma Wa aimata al-huda Wahuja jaddin Wanakalata al-kitabi wa sunna Wakawa masahaba wa mtume ni wadilifu wa ummatihu Naviongozi wa huda mwongozo kamili Wahuja jaddin ما الصحابة هوا جوهجة زاديني قول الصحابي حجة كما هو يسميهم أهل قول الصحابي حجة إلا أن يخالف أو يخالف يخالف نصاً صحابي كي سمعنوني حجة من حجة تنتوليا حجة قول إذا الصحابة كسابني عدل وَمَأْتِيَ وَعْدِلُهُ نَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ السَّمَاوَاتِ وَهُجَجُ الدِّينِ مَصَاحِبُنَا هُجَجُ الدِّينِ وَنَقَلَتْ كِتَابَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ نِجْوَ وَلَوْ نُقُوا الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ زَ مُطَّمَّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى التَّمَسُّكِ بِهَدْيِهِمْ وَالْجَرِيِّ عَلَى مَنْهَجِهِمْ وَالسُّلُوكِ لِسَبِيلِهِمْ الله سبحانه وتعالى اككاليفشا اكوكاليفشا امه kushikamana na muongozo wao masahaba wanadab Allahu azza wa jalla ila altamassuk bihadihim Allah akwakalifisha watu washikamani na muongozo wa masahaba waljari ala juu ya yao yao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 wayatabi ghaira sabili lilmu'minin akafuata isiyo kuwa njia ya waumini waumini hapa ni masahaba wa mtume sallallahu wa sallam. wasallam anayemwasim baada ya kumbayinikia mwongozo wa haki wayatabi ghaira sabili lilmu'minin kisha mtu huyo huyo akafuata isiyo kuwa njia ya waumini hawa masahaba nwallihi mata walla tutamlekeza huko alikoelekea ونسله جهنم تتمتية كتك جهنم وساءت مصيرا جهنم نبايا يا ريدي وياك الله سبحانه وتعالى حقو تشيك كسما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تول كتية ويتبع غير سبيل المؤمنين هين موجة كتك آية زنازو ودبيشن كلا زميش واسلام وفوات منهجه يما الصحابة سبو الله سبحانه وتعالى وسمى من بعد ما تبع له الهدى نولي ك كا... كا... ويتبع غير سبيل المهم ما هولما ونقوله أيه نحجة يأولازمة وكل مو إسلام كفوات يمت من هذه يمتو من مصحبائك قال ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة Tukampata mtume sallam anahimiza kufikisha dini kutoka hei katika hadithi nyingi. Wa wajadnahu yukhatibu ashabahu fiha. Tukampata mtume sallam anawaambia masahaba wake katika jambo hilo. Katika hadithi hizo anawaelekeza nakua, na kuweelekea masahaba wake. Minha andaa lahum. أتقع في يزنكم أم تميعكم يا مصحابة؟ فقال نظر الله مرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. الله سبحانه وتعالى أم نويرش أمتو أم باء أم سكيا ما نويانغو أكاي Wawa akayakusanya maneno yangu hata yubaligha gairahu mpaka akayafikisha kwa mtu mwingine waqala fi khutbatihi falyuballigh ash-shahidu minkum afikisha yule aliyohudhuria hapa katika nyinyi amfikishie aliyembali mtume akiamrisha jambo hili la kufikisha ujumbe wake Wakala pia kasema, balligu anni, walau aya, nifikishieni, walau aya moja. Wahadithu an wa wa wa bani Israel, wala haraj, wasungumzieni, banu Israel, wala siuvibaya, kubainisha, urunguwao bani Israel. Hizi zote, ni amri za mtumasa salam, akiwayelekea masahaba, na amri zake niamu kwa umati wote watu wafikishe ujumbe wa Allah aa, wa ujumbe wake Mtume Muhammad sallam aliyopokea kutoka kwa Allah aa, wa, wa wafikishe umma wake balighu anni wa aya hii ndiyo hadithi ambayo watu wa Wanaitolea ushahidi kwamba wanafanya daawa na kufikisha ujumbe wa Mtume bila hata ilmu wafikishe tu wefikisha tu wala aya hata kama hiyo aya huijui ndio maana ya hadithi hiyo hapana balighu عَنِّي وَلَوْ law aya ba'da yakwa una ujuzi nayo aya hiyo unaijua unajua nasikh na mansukh ndio ufanye dawa ya kufikisha ujumbe ufanye dawa ya kufikisha ujui hata tafsiria aya moja wala hadithi ufikisha ufanya ya ala basira ana ala basira kwa ujuzi وذي كفاني تبليغ و كفيكش الدين نحو ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور الثغور كجمع صحابه رضي الله عنه ketika anhum ketika pande za arli na miji na mapango ya majabali وكانا بادك ومرشونم تو مسالم دبوهم وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام تتكفون ومجي نفيت وكينجيا مصحبهو نكتكو ونجينا حكم فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاهو wa hafidhahu ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. kila mmoja katika masahaba akayaneza akayane hayo kwa upande wake na ule mji aliopo akayaneza hayo ma waahu aliyokusanya wa hafidhahu na aliyohifadhi ar-rasulillahi sallallahu wa sallam wasallam kutukana mtume wa allah sallallahu alayhi wasallam wa hakamu bi azza wa jalla اصحبها وكهُكومك حُكم يا الله عز وجل الأمور على ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيضي مامبو وذيله علي ريكم الله صلى الله عليه وسلم حاوقينك يُمن أوى حاوقينك يُمن الله عليه وسلم وأفتو فيما سئل عنه Mimma havarahum min jawab Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Anna dhairi haa minan masail Wakawo masahaba Kwa yale watakawulizwa Mimma havarahum min jawab Rasulillah sallallahu alaihi sallam Katika lili jawabu ambalo Lime wahudhurikia Katika majawabu ya mtume wa Allah sallallahu alaihi sallam Anna dhairi min minan masail Kwa ilimifano ya hayo wakiulizwa wanapambanisha baina ya ile masuala aliyojibu mtume mifano yake na wao wanajibu vile vile wajarradu anfusahum ma'taqaddumati husninniyya walqurbati lillahi taqaddas ismihi na wakatakasa nafsi zao pamoja na utangulizi wa wa nia nzuri husninniyya nzuri na kujiweka kwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala تقدس اسمه يعني لكا قوة لكا تكوكا جنلاك لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام ودليلك وفن شواط مسألة فرائض كفمت وكرثي وأنا مري في كذا, كذا كذا كذا كياس كذا كذا حكم سنة حلال حرام حتى قبلهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين فك الله سبحانه وتعالى لبوافشة ردز الله نمس ما واكن رحمة زاكز وشكيهاوت وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون الكفة عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة ونعون قجزوية نعلم ما بولوتوكية وقاختلفين بين أصحاب وامتمة وعلى الله صلى الله عليه وسلم وتطهير وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم unakusafisha ndimi zetu na kutaja yale ambayo yanakusanya aibu kwa masahaba au kuapunguza masahaba. Yale mambo walio masahaba, wakapigana, wakawawa, katika vita na Jamal, yale mambo tunayenyamazia ni ijtihadi zao. Njoo inavyotakiwa Muislamu anyamaze kuhusu ile aibu iliyotokea ni binadamu, masahaba ni binadamu si malaika eh aba simaika simu tume kwayo wao hawa kuhifadhiwa sima asumu na vitu kama hivi kwa walijitahidi wakaona sisiko sawa wale wakukatika katika makosa wakapigana wakatofautiana wakawawana sisi haki yetu ni kunyamazia hayo tuko ile ni jitihadi yao na mujitahi akipatia anakuwa m dhaababu mara mbili Aki anakuwa na thawabu moja kwa sababu za ijtihadi yake Hii ndiyo itikadi ya lisunna wa jamaa Ama kuwa kashifu masahaba Na kuwa kufurisha masahaba kama na mafanya rafida Hivi sivyo Kuwa yrauna Amma shajara baina ashabi rasulillahi sallallahu wa naona kujizuia na yale waliotofautiana masahaba wa mtume allah sallallahu alaihi wasallam watathira alsinah an dhikri ma yatalammanu aiban lahum au naqsan fihim kuzisafisha imi kutaja wale ambao yamekusanya aibu kwao au upungufu kwao wa ya rauna tarhamu ala jamiihim li liika fatim, wanaona kuarehemu Kuwaumbia rehma kwa Allah Na kuwa wote Masahaba wa mtumia salaam Na kuwapenda penda Hii ndi ywa itikadi ya alisunnat Lakini kuwa kashifu masahaba Na kuwa masahaba Na kuwa masahaba Haitukui kwa muislamu Muislamu hatakiri Awa kashifu masahaba Ukeena vitani ukawawa Sasa hivi jihadi sikila mtu atajifungia ya chumbani hapa bomu limalize lim, lim, humo mchumbani lakini kujitolea muhanga kenda akapigana na makafiri jihadi si raisi si kitu raisi. masahaba mejitolea muhanga wake da wakauawa huko allah subhanahu wa taala sio kitu kidogo hicho Kala wa naqala al-hafidh ibn Hajar filfati المجرد الرابع صفى خمسة ستون بعد الثلاثمئة عن أبي المضفر السمعاني أنه قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وظلالة نقوى كشف مسحابة نقوى سما في باية مسحابة نعلامة خذلان نقوى سنسر مويني كفاني بل نوزوش ننو Atta'arrubu ilajani bis sahaba, alam ala khidla nifa ilihi, balu wabida atunu walala. Wa twa lu sifu wana alla, wewa kashifu vipi. Alla miwasifu, mtuma sallam, akawasifu, wwe uli miwaku wawa gani, inamana wkai wa wa wam na Allah, na unakwu kinywen na mtuma s-sallam. wewa kashifu. Hiyo di masla kia rafidha Rafidha masia walani Wakawatukana masahaba na kuwa kufurisha masahaba Wakati ala mwenye me wasif masahaba Na amesha hidi pepu wote masahaba We wasibutu vipi kuwa kashifu masahaba Na kuwatia motoni moto umeumba vee, shiii mkubwa Rafidhu Yuhu na nini, umefanya nini katika uislamu Marafidha, umefanya nini katika uislamu Wamenusuru wapi uislamu Marafidha hawa وقال شيخ الإسلام تيمية في كتابه العقيدة الواصية ومن أصول آل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتكم يسجئ للسنة والجماعة نو سلام ونو زاو ناندي مزاو الله صلى الله عليه وسلم نيزاوزنا سلميكا ننميزاوزنا سلميكا نقوسم ذبايا ما صحاب وامتمو الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله كما ليوصف الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbana inna karaufu rahim Hivi ndi wabintakiwa kila muislamu Na wali waliokuja baada yao Wanasema emula wetu Tusamehe sisi Na uwasemehe ndugu zetu Walio tutangulia kwa imani Masahaba Wala tajal fi qulubina Ghilla lilladhina amanu Usijalii katika nyonzetu ghil Chuki na hasad Na kuwa chukia Wali wali wamini Rabbana inna karaufu rahim ايه مولانا وتو wewe ni للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا اصحابي وطاعه للنبي والله سبحانه وتعالى ي묘صفه لما يقول اييه pia mtume sallallahu alayhi wasallam Fawalladhii nafsi biyadi Na apa kwa ambaye nafsi yangu Igu katika mikono yake Lau anna ahadakum Amfaka mitla uhudin zahaba Mabalaga mudda ahadihim Wala nasifamu Lau mmoja wenu angetoa mfano ajabali uhud zahabu Angetua zahabu mfano wajabali uhud asingefikia kibaba cha mmoja wao Wala nusu yake Sahabu zake hata kitoa zahabu jabali lote likageuzwa likani zahabu akaitoa fi la. Asingi fikia hata nusu yekibaba walijotua hama sahaba. anqal mpaka liposema, sheikhul Islam. Kala, wa yatabarauna min tariikati min tariqatil rawafid aladina s-sahaba wa أهل السنة وَنَيْبُكَانَ نَنْجِيَ هَوَا رَوَافِدْ مَشِيَعَ عَنْبَوَ وَنَوَتُكِيَ مَصَحَابَنَكُ وَتُكَانَ وَطَرِيقَةً وَطَرِيقَةِ النَّوَاسِبَ وَيْتَبَرَّؤُونَ قال وَيْتَبَرَّؤُونَ مِنْ تَرِيقِهِ من طريقة الروافِد الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يغضون أهل البيت بقول أو عمل جيا نواسب عم با وناوذ أهل البيت ومانينو أو قافتينو أو نواسب وأكُنُّي مِنْ شَرَافِ الله وَكُنُّي مِنْ Koi, hawa wana waudhi ahlul wale baada ya kuwapenda ahlul bait hawa rafida. hawa wamekuja dhidi yao nao wanawachukia ahlul bait hawa nawasi amma jara baina ashab ahlus sunna wanajizuia kusema yale yaliyopita baina ya masahaba wa wanasema inna hadhi al athara fi masawiihim minha ma huwa kadhib wa minha ma qad fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi wa athari zilizopokewa kuelezea mabaya ya masahaba katika athari hizo kuna ambazo ni urongo kuna ambayo yamezidishwa na kupunguzwa na yakabadilishwa na ule uhalisia wake a lumani wanayosema mashia mengine ni urongo mengine wameazidisha mengine wamepunguza na mengine wamebadilisha na ule uhalisia wake na ukweli wake wasahihu minhu hum ima ma'dhurun imma mushtahidun wa musibun wa imma mujtahidun muqti'un Kawli sahihi ni kwamba wao masahaba wamepewa udhuru imma ni mushtahidun wenye kupatia wamejitahidi na wamepatia wa imma mujtahidun na muhtiun, na ima ni wenye kujitahidi ni wenye kukosea na kwa hizi wana thawabu na musibun wana thawabu mara za itihadi na kupatia mujtahidun Muhtiun wana thawabu mara moja ili ya hawana madhambi imma na musibun wa imma mujtahidun وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فكما شو عايه والولي وتشغليه ومنزو عم بون المهاجرين وأنصار نوينك وفواتيها وقويمة أضعام وريدية نوا وامريدية الله وهايو عليه واحد يقوى إنجز في فوني. أنا سمع ابن كثير قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. الله نلزيا، علم توقف نلزيا قبل أمس شواردية hao waliotangulia wa mwanzo masahaba wale wa mwanzo waliotangulia Ame ameshawaridhia ambao ni muhajirin wale masahaba wa makkah waliohama madina na wale ansar masahaba wa madina pia walldhin taba'uhum biihsan pia amewaridhia wale waliofuata hao kwa wema kila aliwafuata au masahaba kwa wema subhana subhanahu wa ta'ala amemridhia na amemwaahidi pepo Jaalana wa waiyyakum Mimman ittabauhum biihsan Faya waila man Ibnu kathira Faya waila man abgalahum Au sabbahum Au abgalah Au sababahum Maangamivu Eh maangamivu Niyamwenye kuachukia masahaba Au akawatukana Au akawachukia Akamchukia Au akamtukana baadhi ya masahaba tu. ما هنغمي فيني أكيو يو، ميني كوا تشكيا مصحابا أي ذواته، أو أقام تكانا واته، أو أقام تشكيا مودكاش كواه، أو أقام تكان. ولسيا ما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هسه هسه، مكوبه نبورا مصحابا بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم عن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم. أبا بكر بن ابي قحافه رضي الله عنه حساسه حس هuyo hasa يو huyu mkubwa wa maswahaba na bora ya maswahaba wote baada ya mtume sallam na bora wao na kusudia as-siddiq al-akbar wal khalifa al-a'zam Abu Bakr ibn as-Siddiq radhiyallahu anhu na hu ndio wa mwanzo wasiomtaka قال فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك كيقول هكي جلجوا الكحسيس والنسرة رافضة مشيعة ونوفني ودوي وبوراهم الصحابة نوانواتكيا نقوتكانا عياذا بالله من ذلك وهذا يدل على أن عقولهم عكوسة هنا ندليلي قام بأكل الزاوزي مجوزوا وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة هنا ندليلي قام بأكل الزاوزي مجوزوا وقلوبهم مانكوسة نعوزا ونزوبيا زم بدلشوا زم جوزوا جوزوا فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن وقوابع ورافضة نقيمين القرآن إذ يسبون ما رضي الله عنهم Hau wanawatukana Watu ambao Allah ameshawarithia Na ameshawahidi pepo Hau wana watukana Si wanakili hawa Diyo mana hii Qur'ani Wawa He hawa hawamini Qur'ani Sabu kama mtu anamini Qur'ani Manno ya Allah Hawezi kuwatukana masahaba Hawezi kuwakufurisha masahaba Wakati Allah subhana wa ta'ala ameshawahidi pepo tasawu utawatakana vipi utawatiaje eh, motoni watu ambao tayari Allah ameshahidi pepo na yeye ndiye muumbaji wa pepo hiyo fa aina mina al-iman bilquran idhi yasbuuna maradhiyallahu anhum wa qatiha rafidhah wa nawatakana watu ambao Allah ameshawaridhia radhiyallahu anhum wa radu wa aadda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أي نكسيه ما يبكك أي نكسيه قالوا وأما أهل السنة فإنهم يترلون عما رضي الله عنهم ويسبون من سبّه الله ورسوله ويوالون من يوال الله ويعدون من يعادي الله. أما أهل السنة وَوَنَوَمْبِيَ رَضِيَ وَالَّيْعَبَوَاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمِسَ وَرِضِيَ وَكِتَابِ الصَّحَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِتَابِ مَصْحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هِنْجُو أَهْلُ السُّنَّ وَالْجَمَانَ وَيُفَانِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Alusuna wanamtukana, wa namtukana yule ambaye Allah amemtukana Allah na mtume wake wamemtukana wayualu na manyiwali Allah na kumpenda yule ambaye Allah anampenda wayaadu na man yuadi wanamfanya ni adui yule ambaye anamfanya Allah ni adui wa hum ni wenye kufuata la mubtadiun si wenye kuzusha ويقتدون ولا يبتدعون. نو نفواته هو زوش على السنة والجماعة. وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدعون. ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. جمّانها على السنة. جو كي الله تنيك فاولو ناني وجواكي وأمّيني. سب هو Dini hii haistahiki mtu kuzusha jambo ni dini ya kufuata. Dini imeshawekwa, ibadaz imeshawekwa, akida imeshawekwa, manhaji imeshawekwa, sheria ya Allah imeshawekwa. Hakuna mtu kuwana haki ya kuzusha jambo, akalitia katika dini. Hakuna haki hiyo. Walihadha. هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون جو مان هالسنة لكي كون ديشاء الله كينيك فولو ناني وجواك وينيك مؤمني الله سبحانه وتعالى وقال ابن عبد العز الحنفي في شرح الطحاوية صفحة 69 بعد الأربعمائة فمن أظل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين ناني لبطيسان كليك أوليان باي كتك مواكك نتشكي وبوري وأومنيوت ناني لبطيسان وسادات أولياء الله تعالى نبور نو قبة وماليوت بعد النبيين بعد ميتوم بعد ميتوم نما صحبة حكنا بورا وات بعد ميتوم نما صحبة ومتوم صلى الله عليه وسلم دي بل قد فضلهم بل فضلهم بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة qila lil yahudi man khayru min man khayru ahli millatikum yahudi am manasara am yafadhilisha kwa jambo fulani na kwa sifa fulani waliuliza mayahudi man khayru ahli millatikum kina nani nani bora wa watu wa ashabu musa mayahudi ni wafuasi wa nabii musa jio bora ya watu wa dini yao ya yahudi qalu ashabu musa وقيل للنصارى وقولي زمان نصارا من خير أهل ملتكم ناني بورا وات ودنيانه فقالوا أصحاب عيسى وقسماني والفوات نبي إسى عيسى فوات وكم وامين وكم فوات نوا عند وقيل للرافضة رافضةها وقولي زوا من شر أهل ملتكم كنا ناني ووفو وات ودنيانه هي فقالوا أصحاب محمد Wa ni masahaba Muhammad jio waovu. Ani yakili hizo. Ni akili hizo. Masahaba wali usifia na Allah. Wakasifia na mtu. Wa sema jio watu waovu katika dini yetu hii. Watu waliujitelea muhanga. wakauawa wakaacha watoto wao na mali yao. Wakauwawa kwa ajili ya Allah. Wa sema ni watu waovu. قال ولم يستثنوا منهم الا قليل هو كوتوا يس بوكووا تشا وتاتو ابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي نانا يلي م wingine الاسود kitu kama hivi eh وفي من من هو خير ممن استثناهم باضعاف مضاعفه katika wao kuna wale ni bora kuliko kwa zaidi na zaidi قال وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بل بعد القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري وهو كاذم الأزري بمعنى هي ميكوجا katika mashairi ya moja katika maulama wao hawarafdha بعد قرن 12 و 13 هجري وهو كاظم العزري فقال هم خير امه أخرجت للناس هاي ها ذاك بل اشقى هي فيو ني بورا امتي هو اللي هاي ها يعني هيلو اللي يمبالي ذاك هيلو اللي يمبالي بل اشقى بل واو ني واوفو امتي هو ناني هو كاظم العزري قال وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدة الأزرية المتبوع بعنوان الرزية في القصيدة الأزرية قال وما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخبث وهو مصادم للقرآن لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس Yali ukuja katika ubeti huu Ni mwisho wa uh, jafa Ugumu na wanyo zao Na uchafu wanyo zao hao marafida Wahua musadimu lili kur'ani Li kawli hii taala Kuntum khaira umatin Ukrijat li nasi Manno yaki yanapinga kur'ani Adha lipo Nyinyi mekuwa bora umati huu Uliudhinishwa kwa watu Ana kusudia masahaba Kuntum khaira umatin Ukrijat linnasi Taamuruna bilmaarufi Watanhauna anilmunkar Watuuminuna lilla Kuyuhakuna anewa tukana masahaba Hakuna anewa tukia masahaba Katika wa islamu ispokuwa hawa rafila Rafila hawa Itikadi yao kubwa ni kuwa tukia masahaba Na kuwa tukana masahaba Njiyo itikadi yau kubwa Mukenda kule kwa marafila Mtoto anayekuenda kule kwa au, au mtu mzima Akiambia, jina lako nani? Abu Bakar A, Abadilisha jina ilo Atutaki hapa Abu Bakar wala Umar Wanambia wazi wazi, nakusima wazi wazi Ukenda kule yukua weu, kusima jina lako ni Abu Bakar Wanakuondoa Abu badilisha jina Abu Bakar na Umar, atuataki hapa Haya mbuna huyu Ali ibn Abi Talib Naimpenda sana Mbuna watutu waki wa meitu majina masahaba Kuna Abu Bakar, kuna Umar, kuna Uthman Watutu wa Ali ibn Abi Talib Mbona nyinyi simwapenda mbona hamfuati warongo hawana uislamu hawana uislamu maarafidha tina kuna baadhi ya waislamu bado wanawatetea natafii bihadhal qadru wallahu a'lam eh tumelisha hapa mwisho eh وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري المجلد الثالث عشر صفة أربعة وثلاثون واتفق على السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب ولو عرف المحق منهم الحافظ ابن حجر قد فتح الباري سمع وموفكيان على السنة و وكزيية kumkashifu yoyote katika masahaba ulazima wa kuzuia kumkashifu yoyote katika masahaba bisababi mawaqalahum min hurub sababu yaliotokea kwao katika vile vita walau urifa almuhiq minum hata akijulikana aliyekuwa na haki katika wao hata akijulikana limadha li'annahum lam yuqatilu fi tilka alhurub illa 'an Saabu, hawajapigiana katika vitavii hivyo Ispukua kwa jitihadi Kila upande umejitahidi Wakadaafa Allah ta'ala Anil muhti ifili jtihadi Na Allah subhanahu wa ta'ala Amemsamehe mwenye kukosea katika jtihadi Allah amemsamehe mwenye kukosea katika jtihadi Bal thabata anna huu yujaru ajran wahida bali imethubutu kwa bahuya leikosea katika jtihadi Analipua thawabu thawabu moja وأن المصيبة يوجر اجرين نما من يكفطيه في اجتياده اناليبه مرتين اجرين اجل زيادتي واجري يكفطيه يله مختي اناليبا pia هانا مذمبي اناليبا بسبب اجتياد هانا مذمبي كما ثبت في الحديث وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطاب فيما له رواية الصحيحين من الصحابة صفحة 11 بعد الثلاثمائة وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم إن كان كلا صين كلا منيكلين أو لمواكي متدين منيدين wa samihi masahaba katika yali yaliotokea بين yao katika tashajur ugomvi ule ule utokea waliatidhari am mukhtihim na kumpa udhuru aliyekosea katika wao watalabil maharijil hasanati lahum nakutafuta kwao wataslimi sihatti ijma' ما ajma'u alayhi ala Na kusalimisha kusihi usahii wa itifaki Ya yale ambayo wa alama Ala kwa hayo wa Fahum aalamu bilhali Wa wanajua zaidi hali ili yukua Walhadiru yara maala yara alghai Walhadiru aliepo anaona asivyoona aliembali Yuli hadiru anaona zaidi Yale anautokea kuliko asivyoona huyo aliembali وطريقه العارفين عليه اعتذار عن المعايب جيا جي ولي وجوزي نكتوعذرو كاذله هي جي وبعذر آيبو وطريقة المنافقين لكن نجه المنافق نكوفاتليا فواتليا عيبه وإذا كان اللازم من طريقة الدين سترعورات المسلمين إكيو لن يكون لازم كتكنجة ديني نكستيري عيب زواي إسلامه فكيف ظن بصحابه خات من نبيين ما اعتبار قول لا تسب أصحاب أحدا من أصحابه إكيو ذنّا أسمى إكيو إكي إلي ولا katika njia ya dini hii ni kustiri aibu za islamu. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah kama ilivyokuja katika hadithi. Mwenye kustiri aibu ya Muislamu Allah atamsitiria hapa duniani na akhera. Fa kaifa adh-dhannu bi sahabati khatami an nabiyyin? Vipi dhana kwa masahaba wa mwisho wa mitume? Maa tibari kawlii sallam Pamoja na mazingatiyo Yamaninu yamtuu sallam Laa tasubu ahadam min ashabi Msimtukani yote katika masahabawang Wa kawlii Min husni il almarhi Tarkuhu ma laa yaanihi Katika uzuri wa wa mtu Nikwa chakwake jambuli silo muhusu Hathii tariqatu sulaha Sulaha issalaf Wama siwaha muhawin watalifin hii ndio njia ya wale watu wasalaf na sio ku njia hiyo ni yenye kuangamiza sio ku hiyo watu muhawin watalif na ni kuwangamiza kuangamiza sio ku hawa as-salafus kama alivyosema mmoja katika maulama adha mestiri miili yetu na kuepoa wakati huo na tustiri ndimi zetu tuzilinde ndimi zetu na kuwasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ndugu kuwapenda masahaba ni dini kuwapenda masahaba ni iman kuwapenda masahaba ni ihsan kama tulivyosoma Kini kinikuachukia masahaba ni upotevu Mtu anewatukia masahaba amepotea Kwa sababu amekwenda kinyume na maneno ya Allah Amekwenda kinyume na maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hatha allahu sallallahu alaihi wa sallamu Ala nabihina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi